وَكذلكَ أَز الن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين آشرف والمصارى والمجوس والذين أشركوا ألم تر أن الله وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ ومن يهن الله فما له من مكرب إن الله يفعل ما أن اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياهم قل <تصفيق> للذمى أَأَيُذْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَمْ يُحْشَرُونَ لون في <تصفيق>